الله أ ك ب ر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 م و لكل ه م ز <تصفيق> ا ل م ز ن ا ل ذ ي ج م ع م ا <مالاً> ل و ع د ه <تصفيق> يحسب أن م ا ل ه أ خ ل د ه ك ل ا م ي ه بذن في ا ل ح ط م و م ا أ د ر ا ك ما ل ح ط م ن ا ر ا ل ل ه ا ل م ق ة ا ل ت ت ي ط ل ع ع ل ى ا ل أ ف ئ د ة إ ن ه ا ع ل ي ه م م ص ي ه ي ع م د م ا د ل ه ا ل ل ه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 「こんにちは」 Bye.